بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفا فقل للأمن فاللله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين